إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم واجه في الدنيا والآخرة واجه في الدنيا والآخرة ومن المقربين